Surah Al-A'la artinya yang paling tinggi. Terdiri dari 19 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah Isma Rabbikalalamin. Al-Ladhi fa sawam. wal qad. فهدى والذي أخرج المرعا فاجعله هثاء أحوام سنقرئك فلا تنقر إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويدجنبها الأشقى Al-Ladhi yasla al-Nar al-Kubra Thum laa yamutu fiha wa laa yahyya Qad aflah man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها صحوا في الأولان، صحوا في إبراهيم وموسى.